بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ولولا انهم مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ ما لَيْسَ مَصْرُوفًا يوم وَحَاقَ ليس مصروفا عنهم بِهِ بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنَّهُ إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تَارِكُم بعض ما يوحى إليك وضائق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 والله على كل شيء وكيل ام يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 دنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الى النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويد شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده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 سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا محجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 لا جرما انهم في الاخره هم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ وَمَا نَرَاكَ تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل, وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أم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 قَدْ آمَنَ فَلَا نتحدث بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ نتحدث عن وَلَا فان فِي الَّذِينَ نتحدث إِنَّهُمْ ذلك وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عن ذلك اومي سحرومين قال ان تسحرومين فان اسحرومين كم كما تسحرون فاسوفتا لامونهما ياتي هى هى هى هى هى هى هى هى هى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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي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 ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اذبق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من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 ان أنتم إلا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا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 اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله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 اننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هذه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خزي يومئذ إِنَّ ربك هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ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 فَلَمَّا عَـرَا اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِنَّ كَرِهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَة قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُ نْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُّـ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوح إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله, فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 بك لا يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأك إنه مصيبها ما أصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وامطرنا عليها حجاره من سِد منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الجمعة وهو اليوم الثامن عشر من شهر شعبان سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم الثامن من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين